أيها الإخوة والأخوات مع الختمة المنوعة نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس عشر من القرآن الكريم مع القراء صلاح البدير أحمد بن علي العجمي عبد الباصط عبد الصمد رحمه الله معاذ بن سامي الدلال والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ صلاح البدير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 وَلَتَعْلَمُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَٰئِكَ مَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ مِنْ عِبَادٍ لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وعداً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 كلُلّ مِدّهَا أُنَااءِ وَهَا أُناءِ مِن طَائِ رَبِّك وَمَا كانَ عَطاء رَبِّكَ مَحظور أُذُر كَ فَفضَّنَا دَعضَهُم علىى بَع وَلَآخرِرَة وَكبررُ درَجاتِ وَأَكبرَر تَفضلَ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 إنهُ كَ بعبادِهِ خَبيرٌ بَصير وَلَا تَقُتُلُ أَوللَكُمْ خَشَةَ إملَاقِ نَّحنُ نَرزُقُهُم وَإياكُمْ إِ قَتْ لَهُ كانَانَ خِطأَ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 لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا تُسَبِّحُ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يُسَبِّحُ يسبح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 نحنُ علموا بِما يستمِعون بههِ إذ يستمعون إليك وَإذهم نجوائذ يقول الوالمونون إذ يقول الظالمونونَ الظالمون إن تَتَّبون إلاا رجونَ مسحور انظر كيف ضربونك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا